اقتربت الساعة وانشط القمر وان يروا آية يعرفوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء أهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء وكُرَّ أُشْعَانُ بَصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطَعِينَ إِلَى الدَّاعِي يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَالزُّجَرُ فَدَعَا رَبَّهُ أَن ففتحنا أبواب السماء بما إنهمر وفجرنا الأرض عيوناً ثلت قلما وعنا أمر قد قدر وحملناه على ذات الواحن ودشر تجريب عيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا عياطا فكيف كان عذابي وندر ولقد يسرنا القرآن للذكر فألم كذبت عاد فكيف كان عذابي وندر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نقل فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب السمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا, إنا إذا لفي ضلال وسعور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب ناشر سيعلمون وَدَمَّنِكَ الزَّابُ الْعَشِيرُ إِنَّ مُرْسَلٌ نَّاقَتْ بِثَنَّى الْلَّهُمْ فَرْتَقِبْهُمْ وَاصْقَبِرْ وَنَبِّعُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُحْتَبَرٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَطَّى طَعَقَرٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِهِ وَنُذُرٍ إِنَّ أَرْسَلَ صيحة واحدة فكانوا كاشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فال من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاطبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم ذكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فالمن مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر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 إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلتنا أشياعكم فعلم مدكر وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المستقيم في جنات ونهر ويقع بصدق عند مليك مقتدر